رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يقفون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من publi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab walladhina kafaroo a'maluhum katharabin biqi'atin yahsibuho dhama'an ma'an hatta itha ja'ahu lam yajidhu shay'an hatta itha ja'a يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَشُوهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ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 ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرِى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ مَن يَشَاءُ يَكَاثُ فَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ الْأَبْصِر